غير المغضوب عليهم ولا آه. آه. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر, الله أكبر سنع الله لمن حمده الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنت Meter. I'm better. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثاءرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معيشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لها من كل شر اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا استغفرت فلاتكلنا الى انفسنا طرفه عين وأصلح لنا, شأننا كله واصلح لنا شأننا كله اللهم لك الحمد ان بلغتنا العشر الاواخر من رمضان اللهم فاعلنا فيها على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يطوم ليله القدر اجر ايمانا واحتسابا اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من اللهم احي المسلمين اللهم اعز والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا وعيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم نوفق لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للعمل بكتابك وسمة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم لا تحرمنا من خيرات وبركات هذه العشر اللهم لا تحرمنا من خيراتها وبركاتها اللهم ما قسمت فيها من خير وصحة ورزق وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب, والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفوا عنا وعن المسلمين اللهم نحكم فيها دماء واصلح احوالهم في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين